طلب العلم أو في سبيل يا أخي ما في في سبيل لا إلا شيء كما ندري عنه لكن يا أخي عليك بطلب العلم نعم